كتاب مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلتنا هي منزلة المعرفة أن هذه المنزلة من المنازل المتقدمة ولكنها جاءت في مدارج السالكين من المنازل المتأخرة جاءت بعد جملة طويلة من المنازل ولو أردنا أن نجعل أساس السير إلى الله وجوهره لاختصرنا السير إلى الله في منازل رئيسة أي في المنازل الرئيسية مثل الحب منزلة عظيمة جدا التوكل منزلة عظيمة الصبر من المنازل الجليلة المعرفة المعرفة التي نحن بصدد الحديث عنها هي تعتبر من أجل المنازل الشكر والصبر والخوف والرجاء هذه أساس منازل السائرين السالكين إلى الله جل وعلا لا يتصور أن يسلك أحد سبيلا من السبل وإن كان باطلا بغير معرفة فأنت تسلك سبل الدنيا بمعرفة تسلك سبل السير الحسية بمعرفة ولو جهلتها ضللت. شخص يريد أن يسافر إلى مدينة من المدن وهو لا يعرف أين يذهب أو بأي طريق سيذهب سيضل ولو أنه سار في الاتجاه بغير دليل ضل ما ينتماشي يقول لك كده تمشي المحل الفلانية لكن بيجي الليل وطريق ما في وما في أسفلت وبتلقي عشرين درب وكل درب يمرقك في جهة لماذا يموت الذين يضيعون ويضلون في الصحراء لانهم لا يعرفون الطريق وفي ناس بيعرفوا يقول لك الدرب ده بوديك المحله الفلانيه ويمشي يوصلك يقول لك الجبل ده خليه على يدك الشمال الجويز ده خليه على يدك اليمين الجويز خليه على يدك شنو اليمين امشي كدي يوصف لك خلا فجيعه ما فوق أي اي معالم ولكنه يحفظها حفظاً جيدا من خلال دربة وخبرة وتجربة طيب وكذلك المعرفة بالنسبة لمنازل السائلين وسأجيب على السؤال الأول لماذا اخر الهروي المعرفة فجعلها من منازل النهايات ولم يجعلها من منازل البدايات ولا غضادة في أن المعرفة ابتية التي تبدي وتمشي السلوك الصحيح وعلى حسب صحة تصورك وسلامة فكرك يستقيم سلوكك يعني شير في راسك ده هو بمشيه كويس لو فهمك صحيح فهمك صحيح كلامك صحيح وفعلك صحيح ومواقفك صحيحة إذا حصل اختلال في السلوك أو في الأقوال أو في الأفعال أو في الأحوال أو في المواقف فبسبب خلل في الفكر والتصور وفساد التصور يفسد العمل ولا شك أن المعرفة الصحيحة تفجر السلوك الصحيح لكن الهروي يعتبر أن المعرفة بمعناها الأكمل لا يصل إليها العبد إلا بعد أن يسير طويلا في طريق السير إلى الله ليكون بعد ذلك من العارفين وإذا اطلقت المعرفة على أحد وقيل فلان من العارفين لا يكون ذلك إلا بعد طول استقامة وطول نفس وطول عهد بالطاعة والخدمة لله سبحانه وتعالى طيب يقول صاحب المنازل الهروي باب المعرفة قال تعالى وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق الاستشهاد بالآية واضح لوجود ما عرفوا بسبب ما عرفوا من الحق جرت مدامعهم وسالت دموعهم وفاضت عيونهم مما عرفوا من الحق فلولا أنهم عرفوا من الحق لما تأثروا وإلا فإن الكثير من الناس يسمع ولا يتأثر لأنه لم يدرك داود ابن نصير التوصي رحمه الله تعالى عنده قصة عجيبة كان طفلا صغيرا فأرسلته أمه إلى الكتار اللي عندنا بسميه شنو الخلوة وطبعا الخلوة جمعها على خلاوة خطأ لغوي فاحش إنما جمع خلوة على خلوات تجمع خلوة على شنو؟ على شنو؟ على خلوات فذهب إلى الكتاب ورجع مهموما يعني الشافع مهموم دخل على أمه وجلس وما سلم عليه على عدده سألع صغيرون قالت يا داود فلم يرد عليها يا داود فلم يرد عليها فحملته ما أمه شالته شالك عبد سالي عنه ممكن تشيره في صفحته وهزته يا داوود يا داوود فقال ما لك يا أمه قالت أين ذهب عقلك قال مع عباد الله قال لي عباد ما ما اسمعه عباد الله قالت أي عباد الله قال ما درسناه اليوم في الكتاب فذهب عقلي معهم قالت إلى أين أين عباد الله قال في الجنة قرروا كلاما الصورة حفظا له فيهما بقى مشغول قلت له عباد الله قالت يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور إننا خاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوق... ليه؟ فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت خطفها تذليلا ويطاف عليهم بانيه من فضة وأكواب كانت قوارير قوارير الفضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كاس قاعد يقول ليه حتى بل قوله تعالى أولئك كان سعيهم مشكورا قال ما هو السعي المشكور يا أمه ما هو سعيهم المشكور أمه قالت الولد جنة قالت الولد ده جنة ودرك التب قروه سورة الإنسان عرف عباد الله وفكر فيهم في الجنة وهو كيف يبقى زي يوم وعرف أن دخلنا الجنة السعي المشكور شوفوا المعرفة دي وقال لها السعي المشكور شنو يا قلت جلت دقيقة نادت أبوه طوالي جلتت عاشق الولد أبوه عالم أبوه عالم راسخ مهين حس يقول لك ولدك لسه صغير على القرآن ما تجري القرآن لأنه بيفوت سطر يقول لك كان جريته القرآن بيفوت سطر يفوت سطر كيف يعني يقول لك بيتفك منه يحرق صامول ولا تقول ايش يحلق صامول يا دوب تتربط الصواميل الص... القران بيربط الصواميل مش بفكها والله لو قرء قرآن الصواميل تتربط جد جد لا في قال لي يا ابي اولئك كان سعيهم مشكورا ما هو سعيهم مشكور قال قولهم لا اله الا الله فما زال داوود لا يفارق لسانه حتى شابه لا اله الا الله مما عرفه انت لو عرفت بتتاثر لو ما عرفت تقرا وما تفهم أي حاجة كده أثر هؤلاء ما الذي أبكاهم وما الذي أجرى دموعهم قال مما عرفوا من الحق قال الهروي المعرفة إحاطة بعين الشيء كما هو لا تعرف كم إلى هنا انتهك له من الهروي المقدم يقول ابن القيم يا السلام ابن القيم نجر قال وقعت المعرفة في القرآن لفظا يعني لفظ المعرفة يعني مثلاً السكر والصحو ما جاء في القرآن بلفظه صح والاتصال والانفصال صح والقبض والبصر لكن الصبر جاء في القرآن بشنو بلفظه والشكر جاء في القرآن بلفظه والمحبة ما يحبون ما جاءت في القرآن بلفظه المعرفة جاءت في القرآن بشنو؟ بشنو؟ بلفظها قال تعالى مما عرفوا من الحق وقال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم قال حمل مقارنة بين المعرفة والعلم وهذا من عظيم ذكاء ابن القيم قال ولكن العلم في القرآن أوسع اطلاقا من المعرفة فاعلم انه لا اله الا الله ما قال فعلي أنه لا إله الا الله شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه وولوا العلم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ما قال الذين يعرفون والذين لا يعرفون اف من يعلم ان ما انزل اليك من ربك الحق كمن هو اعمى انما يتذكر اول الالباب وهكذا العلم قال الذين أوتوا العلم وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن امن وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون وهكذا كما أن الله وصف نفسه بالعلم ومشتقاته ولم يصف نفسه بالمعرفة أبدا يقول تعالى والله بما تعملون علم عالم الغيب والشهادة الكبير المتعالي عالم الغيب علم الله انكم علم علم ويعلم وعليم وعالم وعلام الغيوب وصف نفسه بالعلم ومشتقاته ولكنه لم يصف نفسه بالمعرفة قال ابن القيم وفيها دليل على أن العلم أكمل من المعرفة إذ أنما وصف الله به نفسه هو الكمال فإن الله لا يصف نفسه بلفظ مع وجود ما هو أفضل منه فلو كانت المعرفة أكمل لوصف الله بها نفسه وليس في القرآن والتنزيل أو في السنة والوحي والذكر والحديث والله يعرف والله عارف وهكذا طيب قال ابن القيم المعرفة وردت بخصوص في, يعني في مؤمني أهل الكتاب قال تعالى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبان وأنهم لا يستكبرون بعد ذاك الآية وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما؟ عرفوا طيب. وكذلك الذين الكتاب الكتابة شنو؟ يعرفونه كما يعرفون أبنائهم قال ابن القيم بعض علماء السلوك يقول المعرفة أجل من العلم لأن الله وصف نفسه بالعلم علم الله أنكم كنتم تختارون أنفسكم يعلم الله واعلموا أن الله يعلم ما في نفوسكم والله سميع عليم والله عالم الغيب علام الغيوب وصف نفسه بالعلم ولم يصف نفسه بالمعرفة قال ابن القيم عنده قاعدة عجيبة لا ولاية من الناس اولياء لله صح صح ولا ما صح الناس شنو أولياء لمن لله لا ولاية كاملة إلا بالعلم وما اتخذ الله وليا جاهلا ما في واحد من أولياء الله جاهل من حس اكلمك ما اتخذ الله وليا شنو جاهلا واحد جاهل ربنا يعمل ولي ليه هو ولي لله الله ربنا يعمل ليه ولي جاهل يعلمه ثم يتخذه وليا سبحانه وتعالى الفرق بين العلم وبين المعرفة قال ابن القيم الفرق من حيث اللفظ عرف وعلم ما الفرق المعرفة افعالها أفعالها لا تتعدى مفعولا واحدا عرفت محمدا انتهى كلام كافي جدا ولكن العلم يتعدى الى مفعولين فان علمتموهن مؤمنات في مفعولين هنا وين المفعولين نون النسوه مفعول به اول ومؤمنات مفعول به ثاني صح فإن علمت موهن وواو الجماعة هو شنو هو الفاعل فإن علمت مؤمنات فلذلك من حيث اللفظ فإن المعرفة تقع على مفعول واحد عرفت الدار كلام كاف ولا ما كاف لو قلت لك عرفت الدار عرفت المنزل الكلام ذا كفايه ولا ما كفاية أه؟ لكن ما بتقول علمت الدار علمت الدار شنو فالعلم يقتضي مفعولين إذا وقع العلم بمفعول واحد كان العلم بمعنى المعرفه يعني العلم لما يجي بمفعولين معناه المعرفه ولما يجي العلم بمفعول واحد شنو معناه معناها المعرفة طيب الفرق من حيث المعنى معنى العلم شنو ومعنى المعرفة شنو اسمع الكلام ده المعرفة تتعلق بذات الشيء والعلم بصفاته واحواله ونعوته تقول عرفت محمدا وعلمته كريما جوادا شجاعا فبالتالي العلم ينصب نحو شنو نحو الصفات والمعرفه نحو شنو نحو الذات المعرفة يتعلق بشنو بذات الشيء عرفت الدار طيب واسعة ولا ضيقة دي ما دائرة معرفة دائرة علم آه البيت ده كيف فيه كم غرفة بيشير كم أسرة فيه سيراميك ولا صقيعة ساكن الشده بالمعرفة والمعرفة, والمعرفة انت بتشوف البيت دي برا تقول عرفت الدار دخلت جوا علمت هذا هو الفرق بين العلم وشه الفرق الثاني والله إن القيم ده خطير المعرفة تكون غياب بعد إدراك الشيء تشوفه وثاني يغيب منك تاني لما تعرفه بيقول عرفته عشان كده الزول لو طول منك وسلم عليك بيقوله شنو ها؟ يقولك علمتني علمتك وإيه أنا زول أنا خفاياك وعمرك و.. و.. و.. وإن ما ما علمتك عرفتني تقول والله يا أخي شايفك شايفك <تصفيق> <تصفيق> يا أخي يقول لك يا أخي نحقرنا سوا قبل عشرين سنة أيوة تقول عرفتك عشان كده إخوة يوسف دخلوا عليه فعرفهم ما علمون وهم له منكرون شافوا زمان تجدد الإدراك بهم ثانية بعد غياب فصار معرفة وأهل الكتاب قال يعرفونه كما يعرفونه أبناءهم أهدى الكتاب عارفين الحق ودسوه جاءهم تاني فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به ما عرفوا جاءهم ما عرفوا وفي القيامة قال الله عز وجل عن أهلها ويوم نحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من نهار شنو يتعارفون بينهم يتعارفون معناها في سابق معرفة وين كانت في الدنيا يتلاقوا في الدنيا في البكيات والمناسبات والمقابر والفاتحات والجو والمساجد ويتلابوا وبعد ذلك يتلابوا يوم القيامه كانوا احنا يتعارفون بينهم ويوم نحشرهم كان لم يلبثوا في الدنيا الا ساعه من نهار يتعارفون بينهم فالمعرفه تكون ادراك ادراك بعد شنو بعد شنو بعد غياب ايوه تمام طبعا يا إخواننا والله الناس يعني بيحرج يزول يقولك عرفتني طبعا الصحيح تسلم على كان لقيته حسيت إنه يقول له أنا فلان الفلاني طوالي لا كيف في ناس يحرجوك يقولك عرفتني تقول له والله يقول لك كذا ذكاء بعدين في ناس يصلي معك وبع واحدة يقوم يلاقيني يقول عرفتني أقول له ما عرفتك يقول يا أخي أنا صليت معك قبل كده زمان يا أخي أنا عايز أعرف الجامعة وكله أعرفه كيف الجامعة والله ويزعل يقول لك كيف ما تعرفني اها انت منو يقول انا صليت معك اها وتاني يقول لك مشيت بس تاني مرة واحدة بس صليت معك طيب اعرفك كيف هزول هذا كان شوف يعني ما هو زود ملازم بعدها ده يكفي مئات الناس يقول لك انا ما حضرت معك درس يتونس معي يقول لك لا طيب اعرفك كيف هزول شفتك فدع دي المعرفة شوف الموضوع ده خطير كيف الفرق بين العلم والمعرفة لو كان بمعنى واحد لاستوى ضدهما ما هو ضدهما بمعنى شنو العلم ضد شنو الجهل والمعرفة الإنكار يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وهذا يدل على أنها ادراك بعد غياب نعمة الله عرفوها دي قبل كده جاتل ولا ما جاتل جديدة ولا في نعمة الله دي جديدة ولا في في وبعد ده قالوا ما في نعمة معنى شنو يعرفون نعمه الله ثم ينكرونها العلم ضده الجهل والمعرفة ضدها الانكار طيب ابن القيم يقرب المعنى يقول العلم اقرب الى التصديق والمعرفة اقرب الى التصور يعني شنو زي ما قلت لك لو قلت لك دمنه هتقوله دمنه هذا فارس تعرفونه بنعرفه بسلم لكم ما اجزو عنده تصور عنه شاب بزور كويس ومسجل الدروس كده معرفه لكن لو قلت لي بعلمه او عندي به علم بقول لك سافرت معه عاشرته اتعاملت معه بالدرهم والدينار كيف تدعي انك تعلمه فالعلم تصديق والمعرفه شنو والمعرفه تصور طيب يقول ابن القيم صاحب المنازل يقول المعرفة إحاطة بعين الشيء كما هو ابن القيم يعترض على هذا التعريف عرف قلت شنو؟ الإحاطة بعين الشيء وإدراك ذاته كما هو في حق الله منتفل صح؟ صح؟ ليه؟ من الذي أحاط بالله معرفة وعلما؟ والله يقول ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء فوالله يا خب القيم ده نجيب كانوا وده نجيب. قال لي يا خب المعرفة بالمستوى التفصيلي أول حالي قال المعرفه ما فيها تفصيل التفصيل في العلوم في العلم أما المعرفة فإنها شنو كليات وإجمال زي ما قلت لك جيت برا تقول عرفت مسجد المؤمنين لو دخلت تقول علمته طول كده عرضه كده فيه كده مروحة فيه كده عمود فيه كده ناي الإمام الراتب الراتب فلان وهكذا طيب التوصفه أسكدك قلنا لك جبير العين يتطبط بشنو بشنو بالأوصاف بالصفات والمعرفة تتعلق بشنو بالذات والذات ذات الله تعالى لا يعلمها الناس إلا بما أو بما دلهم عليه بما دلهم شنو عليه وهذا بعض تفسير قوله تعالى الرحمن فاسال به خبيرا خبيرا هنا المولى جل وعلا نفسه لأنه لا يخبرك عن الله مثله ولا يدلك إلى الله سواه ومن ذلك انه سخر الرسل وأرسلهم ليدل العباد إليه بما أوحى إليهم فإن الرسل لا يحدثون عن الله من تلقاء نفوسهم ولا من عقولهم ولكن بما أخبرهم الله عنه ليخبروا عباده ويدلوهم ويقودونهم إليه سبحانه لذلك ابن القيم يعترض على مسألة شنو أه؟ على مسألة الإحاطة بعين الشيء كما هو فإن الله لا يحيط به أحد لأنه قال الإحاطة ابن القيم قال لا في لا ممكن تحيط باشياء وفي اشياء يا اخي من مخلوقاته لم يحيطوا بها صح النجوم كم في السماء دي خلقه عده تقدر حتى العلم ذات الناس في العلم والله يا اخي العلم ده قاصر فعلا وما اوتيتم من العلم الا قليلا والله رب هسه الان قال لك البشريه تريد ان تعرف سر الوجود عملوا نظرية أطلقوها قبل شهر تقريبا اسمها الانفجار العظيم دايرين يعرفوا الجزيئات الدقيقة التي تكون منها هذا الكون الكون نتكون كيف؟ كيف تكون هذا الكون؟ تكون من جزيئات صغيرة بريتون ونيترون والكترون ولذا أتلقوا جواها جزيئات دقيقة جدا قاعدين يعملوها يا أخي سنين مكلفة مليارات الدولارات أطلقوا هذا الانف وقال لك لسه, حي... لسة حينتظروا من هذه الطويلة سنعرفوا كيف تكون هذا الكون لأنها طبعا الشيء ما بزيبنا ولا بمجزنا الكون ربنا ورانا كونوا كيف خلقوا كيف ربنا ورانا خلق الإنسان كويس والأرض خلقة كيف وقدر فيها أقواتها والجبال أرساها بين سبحانه وتعالى كل شيء فيما يتعلق بالخلق فبالتالي السماوات والأرض كانتا شنو ردقا ففتقناهما ونما سئل عنها ابن عباس قال فتق الأرض بالزرع والسماء بالمطر وبعدين في القرآن بأن أساس الأرض دخان صح المصح صح فبالتالي الناس الآن منزعجين عندهم شك واضطراب وقلب لكن الحمد لله أهل العلم والراسخون فيه وفي المعرفة لا يهزه ماذا يقول ابن القيم شوف الكلام بتاع ابن القيم الراقلة لعلهم بالمعرفة يقصدون العلم قام جاب تعريف للعارف بالله طبعا كثير الزمن ده ايزوا يقول شنو أه؟ العارف بالله قلتان ايزوا العارف بالله كويس؟ وان شاء ربنا يكتروا بس يكونوا عارفين شنو معرفئهم دي قال لا يوصف بالمعرفة التي هي اساس الطريق وجوهره ومبتداه ومنتهاه بدايه السلوك الصحيح تعرف الله وتمشي في الدرب زول ما بيعرف الله بيشي أول حاجة ما بيمشي في الدرب واجي زول مشى سار وسعى ومشى وسعى سعى العارفين وبلغ من المعرفه منتهاها في الرسوخ قال لا يوصف بالمعرفة إلا من كان عالماً بالله وبالطريق الموصل إلى الله وبآفات الطريق وقواقعه وله مع الله حال تشهد له المعرفة فالعارف من عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله ثم صدق الله في معاملته ثم أخلص لله في قصوده ونياته ثم انسلخ من أخلاقه الرديئة وآفاته ثم تطهر من اوساخه وأدرانه ومقالفاته ثم صبر على أحكام الله في نعمه وبلياته ثم دعا إلى الله على بصيرة بدينه وآياته ثم جرد الدعوة إليه وحده بما جاء به الرسل ولم يشبهها باراء الرجال وأذواقهم ومواجدهم ومقاييسهم ومعقولاتهم هذا هو العارف بالله سبحانه وتعالى يا السلام ده زول بيكون مجيح بيكون ظلم مجيح بعد ذلك بدأ ابن القيم يتحدث عن أقوال علماء السلوك ليس اللغة عن أقوال علماء السلوك والتربية في المعرفة وقال هم لا يعرفونها إنما يتحدثون عن آثارها وعن شواهدها وعن ثمراتها مثلا واحد يقول لك من كان بالله أعرف كان منه أخوف هذا يحدث عن ماذا؟ عن أثر من آثار المعرفة فمن آثار المعرفة ودلائلها أن صاحبها يراقب الله لماذا؟ لأنه عرفه عرف أن الله يطلع عليه وعرف أن الله لا تخفى عليه خافيه وعلم أن الله أحاط بكل شيء علما فبالتالي دفعته هذه المعرفة إلى أثر من الآثار وهو شدة خوف من الله عرف سطوه الله وغضبه وأليم عقابه وأنه لا يفرط أحد من قبضته ولا يخرج أحد من جبروته وسلطانه فخضع لله سبحانه وتعالى لذلك كان الحافظ بن حجر يقول وهذا من أجمل ما قيل في المعرفة هو وقول يحيى بن معاد وقول الجنيد ذكرونها ما أنسى كان لسير قول, لي قول يحيى بن معاد وقول من الجنيد قال الحافظ بن حجر رحمه الله على قدر قربك من الله يكون حياؤك منه على قدر قربك من الله يكون حياؤك منه وعلى قدر معرفتك بالله وعلى قدر معرفتك بقدرته يكون خوفك منه كان بقدر يسوي دار يسوي أنت يخاف منه لأنه يمكن يبطش بك ويفعل بك ما يريد ولا يسال عما عما يفعل وهم يسالون اما قول الجنيد قيل له كيف عرفت الله قال لولا ربي لما عرفت ربي وهذا من أبلغ الكلام وافصحه قال لي عرفت ربنا كيف قال لو ما هو دلاني على معرفته ما, ما كنت عرفته عرفته به صحيح هو صاحب المننه هو صاحب الفضل هو صاحب الشكر هو صاحب الحمد المطلق الكامل لو لا لما عرفت شيء والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا أما قول يحيى بن معاذ في المعرفة قال يخرج العارف بالله من الدنيا ولم يقض وطره من شيئين أي زول عارف بالله عنده حالتين لحد ما يموت ما يكون الشبع منه ينتبه لسه دائم قال ثناؤه على ربه أن يكون شنو كثير شنو كثير الثناء شنو على ربه وبكاؤه على نفسه يا سلام أي عارف بالله يخرج من الدنيا ولم يقضي من شنو ها من شيئين شنو تناؤه على الله وبكاؤه على نفسه يا سلام طب حد انت لو ماك عارف تقول البكي شنو صح يقول البكي شنو وذا للأسف الشديد فهم كثير من الناس وقد جاء عن السلف انهم كانوا يخافون وهذا كثير عن يعني يقول او بكر صديق او ان احدى قدميه في الجنة والأخرى خارجها عارف ده، يخرج العارف من الدنيا ولم يقض وطره من شيئين ثناؤه على ربه وبكاؤه على نفسه يا السلام يا سلام. أيضا جاءت المعرفة تعريف قال ابن القيم بعض السلف قال من عرف الله تعالى ضاقت عليه الدنيا بسعتها ضاقت عليه الدنيا شنو؟ الدنيا حسى واسع ولا ما واسع تضيق عليه ضيق شديد طيب وقال غيره من عرف الله تعالى اتسع عليه ما كان ضيق قال ابن القيم ولا تعارض بين العبارتين فإن كل عارف بالله يضيق عليه كل مكان ليس فيه ذكر ولا طاع لله يعني لما شبلت ما لقى فيها مسجد الدنيا دي كلها ضيق عليه صح صح ليه لانه لا يوجد نفسه الا في شنو فالعارف بالله اذا عرف الله ضاق عليه الدنيا ضاقت عليه الدنيا وان كانت واسعه وعكس ذلك لو انك ادخلت عارفا بالله سجنا وحبسته طالما انه ذاكر لله فانه لا يبالي بالسجن بل ويرى نفسه في سعه وفي نعيم وفي راحة بال وفي طمأنينة نفس كلام متين قال آخر من عرف الله قرت عينه بالله وقرت عينه بالموت وقرت به كل عين يا السلام ده صحيح شوف يا اخواننا بيعرف ربنا الموت ما بيابه ما بياب الموت وعارف ما وين والأمور بتاعته عارفه وموضوعه عارفه الناس المج... الملكلكين المجهجهين هم الملك لكي يكون يقولون والله يكون الملك قال لهم يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون ولن يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون الموت طيب قال رحمه الله تعالى يكون الكلام من عرف الله أحب الله على قدر معرفته به صح؟ طيب في المخلوقات زول ما بتعرفه بتحبه؟ كان عاشرته وظهر له خصال جميله منه هتعمل شنو هتحبه وليه ما كنت بتحبه؟ لأنه ما كنت أعرفه ومن عرف الله أحبه على قدر معرفته وخافه ورجاه وتوكل عليه وأناب إليه ولهج بذكره واشتاق إلى لقائه وعظمه وذلك علامة العارف الكلام المهم جاي يا السلام أركان ده قلت لكم في درس من الدروس قلت لكم حيجينا في منزلة المعرفة وبسألكم منه صح؟ ما حصل قلت لكم كلام في منزلة من المنازل قلت لكم ده حيجينا في منزلة المعرفة وحسألكم منه قال ابن القيم قلب العارف كالمرآة الصافية وقلوب العباد مرايا مرايات وقلب العارف مرآة صافية وعلى قدر صفاء المرآة تكون الصورة جلية وعلى قدر نقاء قلب العارف تكون صورة الآخرة في قلبه نقية وواضحة لا تشويش فيها ده قلت لك ولا ما قلت كما قلت ما تخافوا ما تخافشوا قولوا ما قلتوا قولوا ما قلتوا و ب... ب... يعني خلاص اقول لكم من الاول ما في ما في مانع اقول لكم ثاني من من أول جديد وجديد قلب العارف مرآته وكلما كانت المعرفه اقوى كلما كانت, كانت المرآه صافية صافيه وكلما كانت المرآه صافيه كلما كانت الصوره واضحه ولذلك صوره الاخره في قلب العارف واضحه لان مراته قلبه واضحه فالاخره عنده كانها راي العين كانها شنو؟ أه؟ كأنها كانها العين ما في ما في غموض يا سلام ابن خليل قال شنو؟ قال اذا سكن الغدير الغدير غدير الماء على صفاء وجنب ان يحركه النسيم وجنب ان يحركه النسيم عندك مويه؟ صافيه في مويه صافيه لكن في موج برضو ما بتظهر في الصوره لكن دي مويه صافيه وما لا ولا يحرك النسيم. بدت فيه السماء بلمت رأي السماء تشوف الغدير، صح؟ السماء بعيد ولا قريبة، آه؟ تشوفه جوا الغدير ده. بدت فيه السماء بلمت رأي كذاك كذاك الشمس تبدو والنجوم. الشمس تشوفه جوا الغدير، ده والنجوم. قال كذاك قلوب أرباب التجلي. يرى في صفوها الله العظيم يرى في صفوها شنو الله العظيم دا كلام دا كلام تجيل يا اخي ذا كلام تجل يا سلام قال ابن القيم وهذه الرؤيه هي رؤيه المثل الرؤية المثل الاعلى لله في القلوب وإلا فإن القلوب لا تحيط بالله تعالى ولا تحيط به العقول ولا الافهام لا تدركه الافهام ولا تبلغه الاوهام ولا يشبه الانام صح صح ولا ما صح جل وعلا يا سلام يا اخي الكلام انت عارف الكلام ده في ناس تسمعه وترجمه، تعرف يترجموا يعني شنو ان قلب العارف ان قلب العارف مراه شنو صافية طيب كلام نفيس جدا في المعرفه نقله ابن القيم قال ومن علامات العارف طيب دا تبقى عارف ولا ما تبقى عارف أه؟ داير ولا ما داير داير تبقى عارف قل لك عليك بالآتي من علامات العارف أنه لا يطالب لا يطالب ولا يخاصم ولا يعاتب ولا يرى له على أحد فضلا ولا يرى له على أحد حقه انت لو بقيت عارف ما تقول لدوني اصلا ما تجيب في صف وتقولون الدنيا تشهد العارف ما بطالب بيقول ربنا بجيب الحد هنا طبعا هذا لا يعني إسقاط الأسباب إنما يعني يريد كمال التوكل وأنه لا يهتم بالدنيا ولا يخاصم ما بخاصم زور أصلا ليه بيقول أصل في الجنوب أنا أضيع زماني وفي خصومة هو في شندة ما عنده وقت ولا يعاتب لو زور قصة شفعة أبو ل، أنت ما عملت، وأنت ما سويت، دم من علامات العارفين، لا يطالب، ولا يخاصم، ولا يعاتب، ولا يرى له على أحد فضل، وما بشوفه يقول لك جد حق الناس يكلمون، أزي أنا ذا، حقه يدون بدون ما يكلمون، ما بقول كلام زي دا أصلاً، لا يرى له على أحد فضل، ولا يرى له على أحد حقه، ما بشوف إنه وحش من زور، ولا بشوف إنه هو عنده عند الناس حق، وذلك. من عظيم معرفته وانشغاله بربه والله ربنا كان قدرك كويس تحقق الكلام ده لا يطالب ولا يخصي ولا يعاتي كويس ولا يرى له على أحد فضله ولا يرى له على أحد حق ده زل عارف بالجدة ده بكون فاهم ما ما شفت الصور العارف لا يتنافس مع الناس في دنيا أفضل ما عارف نهايته وعارفه وعارف ان الموضوع ده مكتوب كده في اشياء تسكنه فتجعله لا يسترسل قال ابن القيم نقل ذلك عن الجنيد لا يكون العارف عارفا حتى يكون كالارض يطؤها البر والفاجر الواطدي الناس المشي فوقه مجرمين تقول انت مجرم ما تمشي ها؟ لو كانوا المجرمين بيمشوا في الواطده بيقعوا كان ذو المرشب يكري ما في ذاته الحسن البصري قال لو كان للمنافقين أذناك لسدوا عليكم الطرقات قال لهم ده في زمن الحسن البصري قال لو كان المنافقين أي عنده ضنب قال لهم من كثرة ضنبة الشارع بتقفل ذاته ده في زمن الحسن البصري كريس شكرا لك فبالتالي وكالسحاب يظل كل شيء وكالمطر يسقي ما يحب وما لا يحب وكذلك العارف العارف معون واسع عنده ساعة قال لي ما, ما بضيق يقول له نبذوك وأساؤك وكذا يسكوا ساكك ما بيرد ولا بيتكلم ولا بيستغل الموضوع ده كويس؟ طيب قال قال, قال ابن عطاء الله السكندري للمعرفة ثلاثة أركان الهيبة والحياء والأنس دي أركان المعرفة ما في معرفة بلا هيبة ما إذا عرفت الله بيتحابه فلان ده كان عرفته شغال شنو بيتقاف منه وكان عرفته زول ما عنده شغله ولا تجيب له خبر الهيبة والحياء الهيبة تولد الحياء اصلا انت كان هبت حاجة بتستحي منها بعد ذاك الأنس كلما كنت من الله قريب كلما كنت به مستأنس كلما عرفته جمالا وجلالا وكمالا كلما كان هذا من الذي ولد الانس في نفسك وقال قيل لعبد الله بن المبارك كيف نعرف ربنا قال بأنه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه وهذا هو أصل المعرفة طيب أجمل ما قيل في المعرفة العارف ابن وقته ابن القيم قال هذا من أحسن الكلام وأخصره العارف ابن جنوب ابن جنوب وقته فهو مشغول بوظيفة وقته فما مضى لا يعود إلى أبد الآبدين وصار في العدم وما لم يدخل بعد فهو غيب لا يسأل عنه إنما يسأل عن عمارة وقته لأن الوقت وقته مادة حياته اذ انه لا يستطيع أن ينجز خيرا إلا في وقت من الزمن ولذلك قيل العارف شنو؟ العارف شنو؟ ابن شنو ابن وقته كلام عجيب ابن يقيد ده دول خطير قال شوف الكلام الخطير ده لكل شيء عقوبه السافع بعقوبه شنو بالحرمان صح او بالضرب والمراب عقوبه شنو بالهجر بالطلاق والراجل المرب يتعاقبه باشنو بالغلغله تغلغلو كويس وأي حاج عند عقوبة قلت وعقوبة العارف انقطاعه عن ذكر ربه أي العارف بالله أقصى عقوبة إنه ما يجدر يذكر الله يغفل عن ذكر الله دي بيعتبر عقوبة من الله لهم العارفون يعتبرون غفلتهم عن ذكر الله عقوبة من الله لهم والله يا أخوانا الدرس ذا متين ومليان قلت لك المعرفة يا أخي المعرفة والمحبة والخوف والرجاء والتوكل والصبر واليقين والشكر دي اساس شنو اساس المنازل اساس منازل السائرين جام ابن القيم جاب كلام لبعض العارفين وقال ده كلام خطير جدا قال عارف قالوا شنو برضو عندهم مرات حاجات ب بشطحات قالوا شنو رياء العارفين افضل من اخلاص المريدين رياء شنو؟ أه؟ العارفين افضل من اخلاص شنو؟ المريدين درجه المريدين شنو؟ ازول بك بسالك يسبق في الطريق بشنو؟ مريد عرفتها؟ بعد نجمه مريد بك شنو؟ يبقى عارف المريدين أقل من شنو؟ من العارفين رياء العارفين أفضل من إخلاص المريدين إذن القيم قال هذا كلام خطير لكن يؤول على أن العارف يفعل افعالا علانية رعاه الناس وقد يظنه الناس أنه يرائي ولكنه في الحقيقة يريد أن يعلم الناس ليقتدوا به فلم يكن الأمر رياء، إنما فعله وقد رؤيا وفعله أمام الناس ليس لأجل أن يمدح إنما بأجل أن يقتدى به ولأجل أن يتعلم الناس أما إخلاص المريب فلنفسه ونفعه لذاته ولخاصته أما رياء العارف أي فعل العارف في العلانية الفعل يستفيد منه خلق كثير ولذلك العارف ينتفع الناس به يا دوب الناس يتنفسوا في ناس كانوا كان تنشنوا تنشن لما نقول الكلام ده رخوا اعصابهم قالوا كده كويس هاي كده كويس أه؟ تنفسوا الصعابات ما بقوله طيب قال الجنيد سالوه قال العارف شنو والله قال قال قال العارف لون الماء لون انائه الماء لا طعم ولا رائحه ولا لون قال والعارف كالماء طلع عندك كلام الجنيد ابن القيم ما خطير نجيب قال شنو قال ويعني بذلك ان العارف لا يقف على نوع عبودية واحدة إنما يتنقل في مقامات العبودية كلها وقد أقام قلبه على معبود واحد فمع الذاكرين ذاكر ومع الشاكرين شاكر ومع المنفقين منفق ومع الحجاج حاج ومع المعتمرين معتمر، ومع المجاهدين مجاهد ومع المعلمين معلم ومع البارين بار ومع المحسنين محسن يتلون على حسب لون العبوديه وقلبه مقيم على معبود واحد ياخذ كلام ثقيل ده العارف عارف ده انت بقيت عارف اي ما تقول لي انا بص الصلاة دي تصلي لكن في صوم في جهاد في امر معروف وانا يا مكر تقول لي في الجامع تقول لي تسبح وتقول لي نحن الشغل ما عندنا لفوش شغله البلد تفسد يعني من الذي سيقيم الدين تقول لا لا نحن بس خلينا انتوا امشوا نحن بنجر لكم واستفحى تجرشوا نازلوا ما تجروا ولا اي حاجة شنو امروا برا في الصهل شين السلاحة كو كاتل مع الناس وكي تجي جاهدوا ما تجنب لي تلبط تكاتل مع الناس تموت ده العارف فتش الجنازة ما تقول انا ما داير ادعو تمشي الشيع طوالي القراط ما يفوتك العارف يضرب في كل عبادة بسحب وله في كل عمل نصيب من الخير آه شنو أي قال لك زول عيان تشت تعود. تعود المريض وهكذا أي حاجة فيها خير يكون عندك فيها سهم وما تقول أنا ما محتاج وأنا كفاني وكذي ما في زول قال لي لا قالي برضو واحد قال لي يومين هل تبغون أنا السوتودشنا وطلوا ستة أيام مش سواه وصل لي الصوموب بعد رمضان قال لي شد للرجال والنسوان وطلوا لي كلهم قال لي أنا فهمي النصوات يأتيون أعذر فدعونا الستة دي من شوال عشان يصبرون شوية وكده الرجال ما يصوموني هكذا بعدين قال لي اسمع الفهمنا أنا قاطع من ده كان غلط مرين وقلت له غلط غلط مئة المئة والله تحظين قال واحد برضو مشت الحرم قال لي الصلبة مئة الف قال خلاص أصلي وأرجع السودان تاني ما أصلي إلا أجل حرم السنة الجاية بتكفيني قال لي مئة الف دي بتكفيني تب قال دفهم منحرف صحر ما صحيح وعبد ربك حتى يأتيك اليقين أي حتى يأتيك الموت طيب يقول وهذا ما سوف نختم به لأنه اليوم انتهينا من كلام ابن القيم عن المعرفة الدرس القادم باذن الله تعالى يوم الاثنين القادم إن شاء الله إن كان في العمر بقية قال صاحب المنازل المعرفة على ثلاث درجات والخلق فيها على ثلاث فرق الهروي يقول اسمع الكلام ده اسمع كلام الهروي النجدة قال باطن العلم يتكلم عن المعرفة باطن العلم ده كلام ذنون المصري ذنون المصري بيتكلم عن المعرفة ومنك كل علماء كتار تكلموا عشانه عن, عن المعرفة أي زول قال المعرفة على حسب شنو فهموا قال المعرفة العارف من وقته قال, قال العارف لا يطالب ولا يخاصم ومش كده قال العارف كالارض يطأه شنو البر والفاجر وكالسحاب يظل كل شيء وكالمطر يسقي ما يحب ما لا شنو وهكذا العارف يترفع عن دنيا الناس حتى قال بعض السلف من الكلام العجيب قالوا شنو نوم العارف يقظه وانفاس العارف تسبيح نوم العارف يقظ لانه ينام بعينه ولا ينام قلبه ولا فكره نوم العارف يقظ وأنفاس العارف تسبح والله يا أخوانا ده كلام كلام يعني عجيب فذنون المصري رحمه الله يقول العارف لا يعتقد باطنا من العلم ينقضه عليه ظاهر من الحكم ولا تحمله كثرة نعم الله على هتك أستار محارم الله يا السلام يا أخي كلام مؤثر والله تأثير كأنه معناش طيب معناه بعض الناس تظهر لهم مواجد وأذواق ومعارف اكتسبوها من خلال التجربة بيجي يلجأ نفسه إخواننا العلم مهم بيجي يلجأ نفسه الموضوع ده نافع معه تقول له يا أخي هذا في السنة ما في لك والله نحنا جربناه ونفع معنا اشد نفع معنا بيجب الدين بشنو بشنو بالتجربة حذرتها دافنا بتاعت واحد قريبنا قاب نطنا واحد وقفنا الناس ودي مشكلة الخلق كثيرة قال ليون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ياسين لما قرأت له قمت سألت واحد جنبي قمت له انت ده حديث كيف يا مولانا ده حديث قال لي عظيم شنو ياسين شنو لما قرات والصواب قال الامام السخاوي في المقاصب الحسنة مما اشتهر من الأحاديث على الألسنة ياسين لما قرأ له لا أصل له إثنات ذاته ما عنده أصلي ما عنده ذول يمنى خشم يقول قال منه الرسول كان قلقك من قياما ما قلت قالت بشوين كان قلقك ما قلت من كذب علي متعمدا فليتبوا مقعده من النار وقال العجلوني في كشف الخفاء ومزيل الإلباس فيما اشتهر من الأحاديث على السنه الناس لا اصل لها لا أصل له الحديث ده ما عنده أصل وحديث اقرأوا على موتاكم يا في السنن ولكنه ضعيف ضعيف شوف إخواننا العلم مهم ما تبقى لي زول تقول لي أنا زول كويس بعرف الله ودار عبد الله لو ما تعلمت ما تعبد تعبد بجهل من عبد الله بجهل لم يزد من الله إلا شنو إلا بعدا فبالتالي هنا يقول ذنون بعض الناس له واردات وافكار. وتكون عنده معلومات لكنها تخالف العلم الشرعي الصحيح يستمسك بها قال هذا ليس بعارف بمعنى العارف هو الذي يجعل عمله وعلمه على مقتضى الوحي الصحيح الكتاب وجنو والسنة طيب العبارة البعدة عجيبة ولا تحمله كثرة نعم الله على هدك استار محارم الله لا حول ولا قوة إلا بالله يا السلام قال شنو أسمع القاعدة دي كثرة النعم تطغي وهذه من آفاتها ولا علاج لذلك إلا بالشكر كثرة النعم تطغي قال تعالى كلا إن الإنسان ليطغى متى أن راه استغنى زوال مفلس وجاته قروش ده كما بخاف الله يبدع كما بخاف الله يبدع قال العارف لا تحمله كثره نعم الله على هدك استار محارم الله مشكله يعني في واحد من اعمامنا معاي في المسجد هنا مره تكلمت عن موضوع زي ذلك قال لي عندي صاحبي عنده قروش كتيره وعقارات واموال قال مره قال لي أنا كان حسا خليت الشغل وقعدت في البيت قلوه دي ليه جناي ما بتكمل قال لي ما شغلتها بس ختيتها كادي البرج كذي ما ب... لو ولع في أنا رمضان ما بتحريقة قال لي بعد سنين كان القليك الزول معي في المواصلات في الحافلة قال لي ما عرفته فلان قال لي عي في شنو قال لي هزولي الزمن ما بيقول شنو دولاب ولا شنو بيقولوا دولاب ولا شنو الزمن دولاب بالله انت ما كنت عارف الكلام دا يا اخي ولا جنة جنة هو ذاته حي قروشة كملت رأي شنو هل يكي الله شوفه الافترة ده يا ما تفتري لذلك قال سلفنا البلاء موكلن بالمنطق ما تقول كلام بعدين أنا لقيت الزول في الحراسة رسل قال إلا يجيبوا محمد السيد وأنا كنت اعرف زول غنيان الزول ده جاته كويس بعدين قروشه كثيرة قاعد شتتك كده يضحك يعني قال شنو يا نعمة زولي قال لي كان بيتزولي من كترة القروش دي الزود ده ما لقى في السجن في الحراسة رسل قال إلا يجيبوا لي محمد سيد عشان يجري في الحراسة ما قادر يدفع شيء بكم اليوم بس ترزعتها زولي ربنا بيتحرق قال ابن القيم ذكر حاجة عجيبة جدا الناس ما بيهتموا بها قال شنو أسوأ شيء اسمعوا كان ده كويس أخوان دعت بروخ خلاصة الدرس أسوأ شيء أن يغرك ستر الله لك وأسوأ شيء أن يقول العارف لا يضرني ذنب انا عملت كثير ثاني الذنوب تضرني يقول ما خلاص مش في ميزان اللي يجيبه بعدين يوم القيام في الميزان حسناتي اكثر ده بيمشي رجاء حسنا ما في رايشن. كان الله قال لك حسنا ما عندك مش وين اسوأ شيء ان يغرك ستر الله في ناس بيعملوا المعصية وبعدين بيخف لما يخلو بنفسه يقول بلاي انا حتى كان اكتشفوني كنت تمش وين واولادي وزوجتي واهلي واصحابي وجيراني وأرحامي وأعدائي كلهم كانوا يعرفوا لما نتذكر كم ده يا منكش كده ما أقول وما يتكش ثاني تاني يرجع للمعصيه ليه لأن الله ما فضحه لكن بيجي يوم بيفضحه وأقول اللي يقول في نوع من الناس لما يتمادى ربنا يمنع التوبة ويخلي يتمادى ويفضحه قدام الناس عشان يبقى عذل الناس لذلك ذكر ابن القيم ويقول العارف لا تضره الذنوب قال لا العارف ذنبه أكبر شوف الاستدلال يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين ليه قال ابن القيم كلما كان العبد نعمة الله عليه أتم كانت عقوبة الله عليه أشد أنت الله ما ادك أي حاجة راكب وشارب ومتنعم وتعصي وعارف انه دي معصيه انت وتعصيه يا ويلك ليه قال للنساء النبي لان نساء النبي بيعلموا مدى وهن ان شاء الله يعني هذا من باب الخطاب الذي فيه تحذير ولكن لا يقع منهن شيء منهن هذا يا نساء النبي من يأتي من منكن بفاحشه مبينه يضاعف لها العذاب وضعفين زول عارف عالم وغلط وزول جاهل غلط هل بتحسب عند الله كتري يا تو ها العالم أشكدك في نوع, في, في نوع من الناس السلف ذكره ده نوع غريب يقول لك يعمل المعصية يقول شنو يقول خلاص نعمل حسنات تمحوها خاصة من أرباب الأموال يقول خلاص أنا بعمل معصية بجاي وبصدق بجاي ده ما, ما هكذا يتعامل مع الله والله ما هكذا يتعامل معي لو كنت جناي جناي لو بيتصرف معي كذا بخلي جناي لو بيتصرف معي كذا بخلي بطلبه. ما برضى منه ولله المثل الأعلى تتعامل مع الله بهذا المنطق في زول مثلا, مثلا يسمع أنا سمعت كلام زي ده يقول لك في عرفة بيغفر عن الذنوب العظام يقوم يأكل حق الناس ويعمل اجرام ويزني ويفعل يقول لك نمشي الحج نغسل هناك ياسر انت بتلعب ابن القيم جاب حاجة عجيبة قال هذا ممكور به من الله ربنا ما كربه ما عارف هما ما جاي الله معه تمام التمام بيديه معه تمام التمام وساتر واي حاجة وبيقول خلاص أنا ما بكشفني الله والله راضي مني ان انا بعمل له حاجات تانية كده انت عارف ده ممكور به ده مكر من الله به ربنا يذكر لكن يمكر بمن ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين فبالتالي هذا من الشيء العظيم الذي يعني ينبغي أن نحذر إخواننا منه آمل أن يكون كلام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في منزلة المعرفة أن يكون كلامه يعني قد انتهى وبارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته